فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالحوتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين فأقذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم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 بل أنتم قوم مسرفون